حٰمِ نْ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ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 Inni lakum rasoul amin wa alla allah ta'alu alallah inni atikum b sultanim mubin wa inni yuzt bi rabbi wa rabbi kum antarjumun wa inlam ta'minu li fa فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر عبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون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 يوم لا يُغْنِي مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثير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 يلبسون من صندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت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 فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ